قَالَا قَالَا كَيْفَ قَلْبِي لَا يَنُومُ وَالْهَوَى يُحْغَظُ عَنِّي وَأَنَا i t'encorda يا غفارني والشافع قد الثواب من ضد No, no.